Bit the minnesik, elmo, الموت el moutulis rohib, wasn't he sedinasi, الموت el mo, el mountualis roim, الموت bideminasi, elmo, elmo, el mo tuliz الموت wasn't الدره والعياش وعز الدين صناعي من مصر تحدى المحتلين من زرع الدره والعياش وعز الدين صناعي من مصر تحدى المحتلين من ارض القدس الغالب وارض محتلن غاصب اخرج من دارك يا تاك ذاك صليوني بني من ارض القدس الغاضب الوقت لن غاصب من ذلك الدكك دك الصايو دليل دم دم الدم اللازم الموت الموت لاسرائيل وصاب الجسد النازف الموت الموت الموت لاسرائيل دم الدم الدم النازف الموت الموت الموت لاسرائيل وصاب الجسد النازف الموت الموت الموت لاسرائيل بالحجر اضربهم بالمقلاة وبالسكين ليلا ونهارا طاردهم فالعزم مديد بالحجر اضربهم بالمقلاة وبالسكين ليلا ونهارا طاردهم فالعزم مديد قم ك البركان الثائر زلزل بنيان الغادر لا تنصر ان عباده وسلاح الجن تقيق قم ك الثائر زلزل بنيان الغادر لا tumpur mite, wasila al juntika beep, um dubiteminic, el mouth, el mo, el moutul israim, wasn't will just roim, utubitamin nasic, el mo, el mo, el mouturis roim, wasn't we sendin', الأحمر لا ترحم جيش العدوان من يلبس ثوب الجنديه والاستيطان تمبطا لا ترحم جيش من يلبس ثوب الجنديه والاستيطان من ارض القدس الغاضب وترس محتل الغاصب اخرج من ذلك دكا دكا صايد من ارض القدس الغاضب وترس محتل الغاصب من ذلك دكا و تلك الصحيون الذنين أمضّق بالدم النازم الموت، الموت، الموت لإسرايلي و بالجسد الناسق الموت، الموت، الموت لإسرايلي أمضّق بالدم النازم الموت، الموت، الموت لإسرايلي و بالجسد الناسق الموت، الموت، الموت لإسرايلي الموت لإسرايلي